A oh. lo اشهد ان لا اله الا الله لا اله الا <تصفيق> <تصفيق> اشهد ان ما حرم ما هو I got to find out. ponyeu avall per making